ان يا أقصى ما بنخلف لوعود مهما طال الليل. لا بد ان نعود مهما طولنا المشوار لازم نرجع لك يا دار مهما طولنا المشوار لازم نرجع لك يا دار مهما طولنا المشوار لازم نرجع لك يا دار الغار نحملها ونعود صبرا يا اقصى ما يخلف وعود مهما طال لي لا بد ان نعود صبرا يا اقصى مالي اخاف اخلوود مهما طال الليل الا وريلنا ود حب المسلم المقوار يمسح عن امتنا العار حب المسلم المقوار يمسح عن امتنا العار حب المسلم المغوار يمسح عن امتنا العار, العار واشتعلت النار عن عاد الحقود صبرا يا ابصا ما بنخلف لعود مهما طال الليل لا بد أن نعود صبرني يا أقصى ما بنخلف مهما طال الليل لا بد أن نعود يا أقصانا لا تهتم مهما طار الظلم يا أقصانا لا تهتم مهما طار الظلم وعم يا اقصا لا تهتم مهما طال الظلم وعم بالروح وبالدم حطيم القيود صبرا يا اقصا ما بنخلف وعود مهما طال الليل لا بد ان نعود صبرا يا اقصا ما بنخلف وعود مهما طال الليل لا بد لنا نعود سريفو نادت الرجال قوموا نقيض الأطفال سريفو نادت الرجال قوما نقيض الأطفال سريفو نادت الرجال قوما نقيض الأطفال حارب الأندال وشعل الوقود صفر يا أبصاث ما بنخلف العود مهما طال الليل لا بد لنا نعود صبّرني يا أقصى ما بنخلف وعود مهما طال الليل لا بد إننا نعود صبّرني يا أقصى ما بنخلف وعود مهما طال الليل لا بد إننا نعود صبّرني يا أقصى